قَدَرٌ أَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ نَرَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما مِنْ إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتهون إلى الله ويستغفرون افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد قالت ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ثم انظر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ذن قبل وأضلوا كثيرا, وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سوا نبينا كفروا وعدي اسرائيل على نساء ثمود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكارو يعتدون كانوا لا يتناها نعمهم كرهوها صاروا نبي كَثيرا انهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم ان خصهم ان سخط الله عليهم ان سخط الله عليهم وخل عذابهم خالد ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم لاتخذوه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 انصار ذلك بان منهم قسيسين ورهبان ذلك بان منهم قسيسين ورهبانهم لا يستهزئون واذا سمعوا ما انزل اليهم وسود ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا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 Qələlik ələdiyiniz üçün